الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فعالى فلا مضل له ومن يضضل فلا هاذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو درس الثاني من الوصايا قبل المنايا. وكنا تعرضنا في الدرس الأول لوصية نوح عليه السلام وهو أقدم من علمته وقفة بإسناد صحيح وحديثه هذا رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده وغيرهما بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل من أهل الباذية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه جبة سيجان مزرورة بديباج فلما رآه قال إن هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع ثم قام إليه فأخذ بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن نوح عليه السلام لما أدركته المنيه دعا ابنيه وفي رواية دعا ابنه فقال إني قاصر عليكم الوصية أو قاص عليكم الوصية آمركما باثنتين عن عناثنتين آمركما بلا إله إلا الله فإن السماوات والأرض لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبعة والأرضين السبعة كانت حلقة مفهمة لقفمتن لا إله إلا الله وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند هذا المقطع قال وأنهاكما عن اثنتين عن الشرك والكفر فقال رجل يا رسول الله أما الشرك فقد عرفناه فما هو الكفر ها الكفر أن يكون للرجل نعلان حسنان لهما شراكان حسنان قال لا قال الكبر أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال الكبر أن يكون لأحدنا ذافة يركبها قال لا قال الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلس إليهم قال لا قالوا يا رسول الله فما الكبر إذن قال الكبر بصر الحق وغمط الناس النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل وتفرس في وجهه رأى علامة الكبر وإنما سيقت هذه الوصية لأجل هذا المعنى رأى عليه جبة سيجان مضرورة بذيبات والسيجان الصيلسان الأخضر ومضرورة بذيبات بحرير ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استزيي بالحرير وكان هذا اللباس لباس المترفين لباس الصبقة الكبيرة فلما رأى علم ما في نفسه من علامات الكبر ومن علامات الكبر أنه يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع الفارس كناية عن الرجل النبيل الأصيل والراع كناية عن الرجل الوضيع يعني هذا الأعراب يريد أن يقلب الموازين فيرفع من ليس بأهل ويضع من هو أهل للرفع لذلك قام إليه وأخذ بمجامع جبته وقال ألا أرى عليك سياب من لا يعقل يعني حسبك بباطنه ما ظهر لك كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يقول إن الرجل لا يتكلم فيفقط من عين يظلمه ساكت مشكارة وحسبك شرا أن يكون المرء محترما إلا وهو ساكل بل الخير في الإنسان أن يكون متكلما تكلم الخير يأمر معروف وينهى عن منكر ويدع إلى الله لكن خيره وهو ساكل فإذا تكلم هذا الساكل الذي يظهر عليه الوقار فقط فهذا الرجل بداخله المعنى الذي أبرده النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقلب الموازين وقد ظهرت هذه العلامة على لباسه، لذلك أخذ بمجامع جبته وقال له ما قال ثم ذكر وصية نوح عليه السلام لينبه على هذا المعنى الذي ظهر من الأعراف وقد فهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الوصية لأجل هذا المعنى لذلك استفاضوا في ذكره قالوا أما الشرك فقد عرفناه طيب الكبه ثم جعلوا يسألوا عن مفردات تقع للواحد منا وقد يعجب المرء بلباسه أو بدابته أو يعجب بنعليه أو يعجب بأصحابه من أهل الطبقة العليا الذين يجالسوا كل هذا يتكثر المرء به للإعلان عن ذاته فسألوا عن هذه المفردات كلها هي مما يقع المرء في الكبر به أم لا الكبر أيها الإخوة الكرام هو أرسق بوابات الكفر والإنسان المتكبر والذي يقول الناس عنه العامة الذي ليس له كبير ليس له كبير مثل هذا اغسل يديك منه كان الذي ليس له كبير اغسل يديك منه لأن هذا المرض متكفل ولا يصل المرء إلى درجة الكبر إلا إذا تصور أن عنده من صفات الكمال ما ليس عند الخلف وأخلق بهذا أن يكون مخذولا لا يهتدي أبدا قال تعالى تأطلق عن آياتي الذين تكفرون في الأرض بغير الحف وَيَرَوْنَ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ فتخيل هذا الانسان المصروف عن الهدى بأمر الله عز وجل وبقدرته أنه إذا رأى آية تسل لها الرقاق وتخضع لها الأعناق لا يؤمن بها يعني وصل به الضلال المبين إلى هذا الحد وإنما صرفه الله عز وجل صرفا وبين في آخر الآية لماذا فعل به ذلك ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فعوقب بعقوبة الصرف عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عرف قبل قال بطر الحق. بطر الحق يعني دفعه. والحق هو ما كان من عند الله وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لو دفعه المر عوقب. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأقويع. رضي الله عنه قال كان رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بشماله فقال له قل بيمينه قال لا أستطيع قال له لا استفع فشلت يده ما رفعها إلى فيه قال صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكب هو الذي منعه وقال لا أستطيع لماذا تقول لا أستطيع اتعال وعجل حينئذ نأتي الرخطة لكن لا تقل ابتداء قبل أن تجرب وقبل أن تحاول أنا لا أستطيع هذا من خلق اليهود الذين كانوا يقولون سمعنا وعطينا مخدمة قبل أن يأتي الكلام سمعنا وعطينا ولذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الصحابة نفس الكلمة برغم تفاوت النفود بين الصحابة وبين اليهود كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فجاء الصحابة وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقفوه يحاسبكم به الله يعني أحاسب أنا على الخواطر قد يخطر ببالي أن أقتل فلانا أو أترك فلانا أو أرتكب أي ذنب من الذنوب أو الأوزار وأنا ما فعلت مجرد أنه خطر ببالي ومر على قلبي وحاسب به فلذلك قالوا جاءت التي لا نستطيع قال أتريدون أن تقولوا كما قال بني إسرائيل سمعنا وعطينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوه لم يجادلوا طيب كيف نقول سمعنا وأطعنا وإحنا في الواقع عجزا ما قالوا هذا الكلام ولا جادلوا قال أبو هريرة فذلت بها ألسنتهم أي ذللت هذه الكلمة على ألسنتهم فحينئذ نازلت آية الرخصة بعدها مباشرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فجعل المسألة بعمل الجوارح وليس بمرور خاطر على القلب فلما يقول وقد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعفل بشمالك يقول لا أستطيع طب حاول وعجل لا يدود للمرء أن يهتك حرمة الواجب إلا إذا عجل يعني لا تفترض تقول مثلا أنا في الوبع الفلاني تقول مثلا أنا شغل في بنك ريباو وأريد أن أترك البنك ولكنني إذا تركت البنك فلا أستطيع أن على أولاد والإنفق على الأولاد والمرأة واجبة في عنق الرجل إذا قصر في هذا الواجب يؤاخذ به كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العار كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوة كفى به إثما أن يحبث القوت عمن من عليه النفق فيقول لا أنا لا أستطيع ولذلك يبقى فلا يعان. فنحن نقول له ادرك البنك لأن حرام العمل فيه أما تجوع وتقع في الجوع حينئذ يضط من عليك واجب النفقة ويحل لك السؤال يحل لك الميل تحل لك أموال الزكاة لكن بعد أن تتلبس بالأمر فهذا الرجل ما حاول وجحد الحق الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نهيه في هذا الحديث لذلك عوقب عقوبة عاجلة قال له لست فعض فما رفع يده إلى فيه فقال علي عليه الصلاة والسلام ما منعه إلا الكبر وأيضا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعالي أن أعربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ألا تنجز لي ما وعتني فقال له أبشر فقال الأعربي قد أكثرت علي من أبشر كل ما لي لأبشر ولا أرى شيخ قد أكثرت علي من أبشر قال أبو موسى فأقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وبلال كهيئة الغضبان وقال إنه قد رد البشرى فاقبلوها أنتم فقلنا قبلناها يا رسول الله فتوطأ في إناء صلى الله عليه وسلم وأمرهما فشربا وغسلا ودوههما منه فنادتهما أم سلمة من وراء استثار عن أفضلا لأمكما شيئا فهذا الرجل المسكين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت علي من أبشر أي ولا تنجز لي ما وعثني فرد البشرى بطر الحق دفعه وأنه لا يقبل الحق أبدا من إنسان يراه دولا وأخلق بهذا أن يكون مصروفا عن الحق في بعض الناس لا يقبل الحق منا يقول هو ابن مين ابن من هذا حتى أقبل منه ويتفعون الحجة وكان الكافرون قبل ذلك ييتفعون الحجة حجة الأنبياء بنفس العلة الحق يعني عدم قبوله ورده وإهانة حامله الله عز وجل صرح في آيات كثيرة أن هؤلاء المتكبرين يردون الأمر بغير الحق كما قال تعالى وَأَمَّا عَادٌ فَاَتْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق فقد يتصور بعض الناس إن فيه كبر بحق لأنه تعالى قال بغير الحق فهل يمكن أن يكون المتكبر محقا في يوم من الأيام الجواب من وجهين الوجه الأول أن هذه العبارة لا مفهوم لها كقوله تبارك وتعالى لما عدد خطايا بني إسرائيل وذكر لماذا أهلكهم قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق فهل يقتل نبي بحق هل لو قتل أحد النبي قتله بحق أبدا ما قتل نبي بحق أبدا إنما يقتل النبي على الحق ولا يقتل بحق فلما كان النبي لا يقتل بحق دل على أن هذه الصفة خرجت مخرج الغالب فحينئذ لا يكون لها مفهوم هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني ويقتلون النبيين بغير الحق أي الإنسان المبطل يتحرك بقضية والجاهل يتحرك بقضية هو عند نفسه محط وإن كان في حقيقة الأمر مبطلا يعني أي رجل مبطل مثلا جافت لله على ملة أخرى نصراني أو يهودي أو مجوسي برغم أنه كافر في حقيقة الأمر إلا أنه يعتقد بينه وبين ناسيا أنه محب. فقال الله عز وجل إنهم يقتلون النبيين بغير حق أصلا لا عندنا ولا عندهم فأخلط بهذا أن يكون العمل مكبوح. لأنه يعتقد في ذات نفسه أن قتل النبي خطأ وباطل ومع ذلك يفعله يعني ليس أن عنده قضية مغلوطة يظن أنها حقا لا وهي عنده ليست من الحق أيضا طب لماذا قتله فهذا إظهار للشناع شناعة الخص والأمر الذي فعلو هؤلاء هو دا المعنى الثاني العلماء تكلموا فيه وإن كان المعنى الأول هو الأوقع والمعنى الثاني هذا يعطضه في غير هذه الآية قوله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحث ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هنا البغي بغير الحق فهل هناك بغي بحق؟ نعم ولكنه وإن كان على ظاهره باع، لكنه حق في ذاته. قال تعالى: ولمن انتحر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. فأنت إذا اقتصصت من غيرك فصورتك صورة الباغي، ولكن حقيقة أمرك تنطوي على أنك آخذ بحقه فإذا كان هناك سباغيٌ. بحق فهو الانتصار للنفس من الظلم وإلا فالبغي كله حرام البغي كله حرام وقوله بغير الحق بيان للعلة للتقبيح فقوله صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق أي رجل وبطر الحق أيها الإقوة الكرام يعود إلى أسباب وضطر الحق أيها الإخوة والكرام يعود إلى أسباب إما يعود إلى سبب ديني أو دنيا بالسبب الدين أن يفغى المره بعلم وهذا أقبح ما يكون وصف الله عز وجل طائفة من عباده فقال وأضلهم الله على علم نحن نفهم أن يضل الجاهل لكن يضل العالم نعم يضل ويضل والعلم كالماء ينزل من السماء فترتوي منه الأشجار تجد الشجرة شجر صبر وهذه شجرة فاكهة وأفض الماء حلو فتزداد به الثمرة المرة مراراً والحلوة حلاوة مع أن أصله حلو لكن تنعقد المرارة به كما أن الحلاوة تنعقد به أيضاً فالعالم الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا ختيف الأصل لونى الله عز وجل أصلاعك على حياته لوجدته ختيسا غير وفي لماذا يرضي الناس بفخص الله عز وجل ما هي النصلح أن يقول رجل إن النقاب ليس له أصل في دين الله وتوالد سلسلة المس فها هو الختان؟ يقول ليس للختام أرض في دين الله إنما الختان كان عادة جاهلين والختان يفعله اليهود ونحن أمرنا بمخالقة اليهود شوف لما المساء تصل إلى هذا الخلط المبين وهو الرجل الذي من نعومة أصباره يدرس إذا التقى الختانان فقد واجب الغسل ويدرس هذا الحديث معظية أشمي ولا دنيكي فإنه أحضل الزوج وأغضل البصر فلما بقدرة قادر وفجأة يصير عادة جاهلية ولا وجود لها في الإسلام هذه هي الثمرة المرة التي نازل عليها العلم فجادها مرارة يرحم الله ابن النابود الإمام الشهيد الذي كان الدار قطني وإذا ذكره بكى لما بلغ هؤلاء القرامطة أنه يحض عليهم ويقول لو كان عند الرجل عشرة أجهم لكان ينبغي عليه أن يوجه تسعة إلى هؤلاء وزهما إلى الروم فلما قبضوا عليه واجهوه بهذه المقالة هل قلت في حقنا أنه إذا كان عند الرجل عشرة أسهم يوجه تسعة إلينا وواحدا إلى الروم فانا كذبوه أنا ما قلت ذلك إنما قلت لو كان عند الرجل عشرة أسهم فيجب أن يوجه تسعة فيكم والعاشر فيكم أيضا فأمروا به يهوديا فسلقه وهو حي وهو صابر لا يئن حتى وصلوا إلى وجهه فقال كان ذلك في الكتاب مصطورا ومات ابن نابلس وهو على الحق المبين والثابت من ثبته الله عز وجل والعزائم تنفسق عادفا في المحن ولكن الثابت من نظر الله عز وجل إليه كان الذي يضل على علم مصيبة لأنه ليس عنده حجة عند الله تبارك وتعالى فأعظم الطغيان طغيان العلم وطغيان أهل الفصل لأن الله عز وجل رفعه فهو يستنكث أن ينادى باسمه وهو يستنكف أن يخاصفه الناس بلهجة خشنة وهو يستنكف أن يرقب بغير النشان الذي وضع له من قبل الناس نذكر مرة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله وكان أهلاً أن يعظم وكان أهلاً أن يبجل ولم يوجد على بسيط الأرض في زمنه مثله ولا يدانيه أحد في علم السنة وقد أجمع أهل الفضل على ذلك قال في بعض مجالسه أشتهي أن يناديني أحد باسمي وهدوليا محمد ولكن ما جروى أحد على أن يلقبه بذلك ومرت فترة في هذا المجلس شاب كان في المجلس رفع يده يريد أن يسأل لي يا محمد السؤال الفلاني ما ما جوابه فانفرجت أثاريه الشيخ وضحك ضحكا لم يعهدوه منه يقول اشتهي أن انادى بسم هذا شيء يجده في نفسه وهكذا كان أهل الفصل كما ذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صعد المنبر يوما فقال إني كنت أرعى الغنم لبني فلان على قراريس وكنت كذا وكذا ثم بكى ونزل فقال له عبد الرحمن بن عوف ما جئت على أن أزريت بنفسك قال إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أؤذبها قالت يعني أنك أمير المؤمنين كل رهن إشارتك وقولك في الناس ماضٍ فأراد أن يؤدبها فذكر الأيام الخوالي وقد أثمر هذا التواضع في آخر حياة عمر كما في صحيح البخاري لما ضعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عمر ابنه فقال اذهب إلى أم المؤمنين عائشة فقل لها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير يحتاج الإنسان وهو قادم على الله أن يتخفف من هذه النايشين إنها لن تغني عنه من الله شيئا يحتاج المرء أن ينقى الله سليلا لعل الله عس وجل أن يرحم في بعض طرق هذا الحديث أن عمر بن الخطاب قال لابنه ضع خدي على الأرض لعل الله أن ينظر لي ولا ينظر إليه إلا إذا بلغ قمة الذل، كما فعل الوافق ابن المأمون وكان أمير المؤمنين فلما أدركته المنية قال ارفعوا هذه الفرس، فرفعوها قال انزلوني على الأرض فانزلوه على الأرض ففاح يا من لا يدول ملكه ارحم من زال ملكه فقامنا. أن يستجاب لمثله إذا لقي الله عز وجل ذليلا متخففا من هذه الألقاب التي أخذها في الدنيا فانتفع بها عمر رضي الله عنه وقام لمثله أن ينتفع لا تقل لها أمير المؤمنين يقول كذا وكذا فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير فلما ذهب عبد الله بن عمر ورجع قالوا ها هو عبد الله بن عمر جاء قال أقعدوني ماذا عندك يا عبد الله قال الذي تحب يا أمير المؤمنين قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك أن يدفن مع صاحبين جمعهما الحب في الدنيا فأراد أن يدفن معهما ولعل أهل القبور يتأذون بجار السوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموع في قبر واحد فقال سينها زين المدحبين بقبر واحد فالمحبة في الله لا تنقص مغراها في الدنيا بل يستصحبها المر إلى مثواه أيضاً فيا أيها الأخوة الكرام هذا شيء يجده المرء في نفسه يجد ان الكل بيعظمه، الكل بيوجله فيحب ان يرجع الى حقيقة نفسه فيشتهي يشتهي. وهذه ثمرة العلم النافع ان يزداد المرء به ثواضعا كلما ازداد ثواضعا ازداد علما واذكر لكم مثلا اذا نزل المطر على الارض اليست القيعان هي التي تستوعب الماء إنما الجبال الشم لا تنتفع بالماء كذلك المتكبر مثل الجبل شامخ لذلك تحذر الماء من عليه وينزل فتغثر به القيعان اللي من الأرض فكلما انخفض المرض كلما ازداد وحصل مثل القيعان تماما هي التي تستفيد بماء المطر إنما الجبال لا وأنت ترى السهول هي التي تزرع أما الصفى والجبال فلا خير فيها لا يخرج الزرع في الصقف إنما يخرج في القيعان فأقبح الناس أقبح المتكبرين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 يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السبب الثاني للكب سبب دنيوي والأسباب في هذا متشعبة وأعظم الأسباب للضغيان هو سبب المال وسبب الجاهة لأن تلاهما يعطي صاحبه شوكة ومنع في صحيح البخاري من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة في ضوء القمر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده قال فتخلفت ومشيت في ظل القمر ظل القمر هي الأماكن التي لا ضوء للقمر فيها وقال وظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد قال فالتفت فرآني فقال من قلت أبو ذر جعلني الله في قال تعالى قال فمشيت معه ساعة وهو تاجد ثم قال إن المكفرين هم المقلون يوم القيامة إلا من رزقه الله مالا فنفح بيديه هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه ثم قال لي اجلس هنا ووضع حوله حجارة ثم انطلق فغاد عني فرجع فوجدته يقول وإن زل وإن فرق فقال أبو ذر فلم أصدر فقلت جعلني الله في دائك من تكلم يا رسول الله وأنا لا أرى أحدا قال هذا جبريل عرض لي في جانب هذه الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت يا جبريل وانزل وانصرت قال وانزل وانصرت. فقلت وانزل وانصرت قال وانزل وانصرت. قلت وانزل وانصرت قال وانزل وانصرت. إن المكفرين هم المقللون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصحح كثيرا من المفاهيم المغلوب. عند الناس، وكم صحح من مفاهيم؟ سألهم يوما، أتدرون من الصراعة من ذا المصارع القوي رجل التدوه فيكم؟ قالوا الذي يغلب الناس ولا يغلبه الناس؟ قال لا، ليس الشديد بالصرع. ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فهذا معنى مغلوب إن القوي هو اللي يغلب لا فإذا كانت نفسه الذي بين جنبيه تغلبه فهو مقهور مهزوم فإذا غلبها غلب غيره إذا كان المرء يملك نفسه فيملك غيره وإن عجز عن أن يملك نفسه عجز أن يملك غيره قال لهم مرة أتدرون من الرقوب؟ الرقوب أي الذي لا ولد له إنسان عاقر لا يولد له قالوا يا رسول الله الرقوب من لا ولد له قال لا الرقوب من لم يقدم من أولاده شيئا الذي لم يموت له ولد هو ذا الرقوب ومعنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام أي أن هذا الرجل حرم من أجر عظيم هو أعظم من الذي حرم من أصل الولد لجاء هذا كان الثوري له ابن وحيد اسمه محمد ولما ذكر هذا الحديث ورأى ابنه فيقول يا بني لو ميت قبلي فاحتسبتك وإلى الوحيد وكان يحبه حبا شديدا حتى قيل له يا أبا عبد الله ما فعلت يوم مات محمد قال قلت دمع من شدة عليه ولكنه إذا قرز الحديث له قال لبنيه هذا فمات محمد في حياة ومعنوم أجل الصبر على موت الولد وأن الله تبارك وتعالى يبني لصاحبه قصراً في الجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يصحح المفهوم بالدارج عند الناس يقول لهم مثلاً أتدرون من المفلس يقولون المفلس من لا جرهم له ولا دينار ولا متاع يقولون لا المفلس هذا رجل جاء بأعمال كثيرة من أعمال البرج جاء بصدقة وصلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فاذا فنيت اخذ من سيئاتهم ثم ضرحت عليه ثم ضرحت هذا النقل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح كثيرا من مثل هذه المفاهيم المغلوثة. فكثير من الناس يظن عن صاحب المال مكتر لكنه مقل في الحقيقة. صاحب المال لا يشبع صاحب المال مبتلى صاحب المال خادم ذليل المال ينبغي أن يعز صاحبه ينبغي أن يكون صاحب المال سيدا طالما ما معه مال لكنه صار عبدا فليلا للمال وكانوا يقولون قديما المال عبد جيد لكنه سيد رديد تصر طول الليل عشان تحرسه مع أن الواقع كان المفروض هو يحرسك لكن هذا لا يكون إلا في العلم العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرسه فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المكسرين هم المقلون وحتى لا تصور الإنسان إن المسألة مطلقة استثنى النبي صلى الله عليه وسلم طوائفة منهم قال إلا من آتاه الله مالا فنفح نفح عن يمينه ونفح عن شماله ومن بين يديه ومن خلقه هو يا التعيذ وشوكة المال هي التي أصغى الصارون وهي التي جعلته يتكبر ويقول إنما أوتيته على علم عندي يعني كان هذا بعقريتي وذكائي وحساباتي ولم يكن بفضل الله فليل هذا أتى الله بليانه من القواعد وما كان له من فئة ينصرونه لما جاء أمر الله سبارك على بل سبرأ منه العامة الذين تمنوا مكانه بالأمن والله عز وجل ذكر آية الاستغناء آية الاستغناء كلا إن الإنسان لا يضغع ليه الرآه استغنى لأنه مستغن فضغى لأجي هذا مضت شكمة الله عز وجل أن يجعل في الناس غنياً وفقيراً سالدنيا تمشي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أديك وطي ليه أحترمت ليه شتمتني أصدر على الإهانة ليه عارضوا يدخلوا ببعض نفتد الدنيا لكن جعل هذا غنيا وعسول وجعل هذا فقيراً محتاجاً يستلم كل يوم الصبر يا حاضر يا بي ويزيد في اهانته طلباتك يا بي ليه لأنه يريد المال يريد المال لذلك صبر فكان من حكمه الله عز وجل ان جعل وضيعا ورفيعا وغنيا وفقيرا وقويا عزيزا ودليلا ذليلا لينضي قدره تبارك وتعالى لكن اجل الاستغناء ما آية الاستغناء عدم الحاجة إلى الناس فإذا ما نقل عب هذا لرب الناس غضب عليه إن الذين استكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخلين معنى أن كنت لا تدعو الله عز وجل أن عنه فمن الذي يستغن عنه لا يستغن عنه إلا متكبر قطعا وإلا كافر حتى النقاع فهذا يعطيه شوك المال وكذلك الجاه يعطيه أيضاً شوكة وهذا أكثر ما يطغي الناس في الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم اللهم اغفر لنا ذنوبنا أي صرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا